يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ كَانَ أكثر فأكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله فأكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله يَوْومَئِذَ الصَددَعون يَمَئِذ يَقَدعون مَنْ كَفَرَ فَعَلَهِ كُفْرُ مَن كَفَ فَعَلَهِ كُفْرُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَم فَلِأَنْ فُسِهِ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَنفَعُهُ يَجْزِي‌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ يَجْزِي‌هُم بِمَا آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِهِمْ فَنِعْمَ أَجْرُ إنه لا, إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم ومن آياته بَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِيُذِيقَكُم رَّحْمَتَهُ وَلِتَجْرِيَ السُّفُنُ بِأَمْرِهِ وَلِتَذْتَقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتَذَكُرُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قرمهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فجاءوهم فقحنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيرسطه الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويدعله كسفا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده أَإِذَا أَطَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَكْتَبْشِرُونَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْذَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُغْرِقِير فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمُرْ إِلَى آيَةِ رَبِّكَ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ, إن ذلك وهو عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ الَّذِي يُمِيتُ وَيُحْيِي ۖ إِنَّهُ وهو على كل شيء قدير